خاض السرور وعم كل مكان وتباشروا بالخير في رمضان وفرحت فيهم شاكرا دعطائه وحمدته سبحانه ذشان وتفاعل سعز بين جوانحي يا أمه هدى استثارت بخافقي أشجاني لازلت أذكرها وأذكر سؤلها عند الفطور لربها الرحمن لازلت اذكرها واذكر دمعه وخشوعها بتلاوه القران لا زلت اذكرها واذكر همسها لصلاتها تدعو قلبي وروحي فاطري وكياني أماه آه والمواقف رجعا بسالف الآهات والأحزان رمضان قلبي لا يطيق مشاعري قد قلت بشجونها وجدان صنا وكانت بيننا ببهائها واليوم تبكي فقدها أوزاني أسفي عليها والطيوف بذكرها ان لي تراقب مدمع اجفاني ابكي ويا ابكي كل حرف صادق قد ضمنا بعض معاني